وَالَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ في قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مع إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وكان الله عليماً حكيماً ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأمهار خالدين خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظنين بالله ضن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم واعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السمع والارض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسل للك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن وَمَن كَتَبَ إِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَن أُوفَى بِمَا عَادَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَنُؤْتِيكِ أَجْرًا عَظِيمًا يقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بأنسنتهم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 فَلْضَنَنتُمْ أَلَّنْ يَنْقَلِبَ الْرَسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُجِّنَ ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَضَنَنتُمْ ضَنَّ السَّوءِ وكنتم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 يَغْفِرُ لِمَنْ يَسَاءُ وَيُعَذِّبُ من يساء وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رحيما يقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغنم لتأخذوها ذونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحصدوننا بل كانو لا يفقهون إلا قَلِيلًا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 وَإِن تتولوا كما أتوليتم من قبل يعذبكم عذابا أَلِيمًا ليس على الأعمى حرج ولا على الأرج حرج ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات, تجري ندخله جنات تجري من تحتها الانهار من يتولى نعد به عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرات فعلن فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم واتابهم واتانا فتحا قريبا ومغنمات كثيرة ياخذونها كان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيره تاخذونن فعجل لكم هذه وك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 ولو قالت لكم الذين كفروا لولهم الادبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنه الله التي قد خلت من قبل ولن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 ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم, ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم فتصيبكم منهم معات بغير علم ليدخل الله في رحمته لِيُدْخِلَ الله في رحمته مَنْ يشاء. لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً عليماً إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيًا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافوا فَعَلِمَ مَا لَمْ تعلموا فَجَعَلَ مِنْ دون ذلك فَتْحًا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره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 على الكفار رحمة بينهم، تراهم ركع سجدا يبتغون فضلا من الله و من ما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الإنسان أنجيلك زرع أخرج الشط أهو فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب على سوقه يعجب الزرع ليبيض بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم منهم مغفرة وأجرا عظيما